Master <laughs> يا بكم الله يستر عليك لا يستوي اقاب النار اقاب الجن سبحان الله اقاب الجن اَطَاغَوْا الْجَنَّةَ هُمْ الْفَاغِزُونَ Have <laughs> a um okay. Ka وتلك امثال نضرب بالناتلهم يتفكرون اللهم الله عليك المجد لنا الذي لا اله الله عالم الغيب والجواز <وه> لا إله إلا هو الملك الحدود التلاب المؤمن والله الذي لا إله إلا هو عالم غيب وكيب. Oh, oh, oh, oh. الذي لا إله غيره عالم عليم بالغيب Oh mama Oh الْحُسْنِ يَتَّجِهُ لَوْمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ اللهِ عَظِيمٌ وَهُوَ الَّذِي